وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُثَلَفِيهِم إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مُتكْ بررين بِثَامِرًا تَهج أَفَلَ يَدّرُ قَوْلَ أَن جَ أَهُمْ مَا لَمْ يأكِ آبَ أَهُم الأوَّلين أَم لَمْ يعْرِف رَسُوللَهُم فَهُم لَهُم كِرون أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٍ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَتَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فقراج ربك خير وهو خير الرادقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون